شبكة طموح العالمية تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيكم الله بياكم جعل في الدوسة أعلى مستوىنا مسواكم بزنس الله عزوجل إحنا مناقشة اليوم هي بعنوان أنت وإرادتك أنت وإرادتك قلنا في البداية أن اللي كل واحد منا كل إنسان منا له إرادة والإرادة هي شيء موجود دائما مع الإنسان لا ينفك عنه بحال من الأحوال لكن كل واحد منا يوجه هذه الإرادة في أشياء مختلفة أحيانا الواحد منا يوجه يوجه إرادته في الدراسة سواء الدراسة المتخصصة أو الدراسة ال العامة منا من يوجه إرادة في العمل من أيضا من يوجه إرادة في اللعب بعض الناس يوجه إرادته في النوم من من الناس من يوجه إرادة أيضا في إصلاح المجتمع من أو من الناس من يوجه أيضا إرادته في إفساد هذا المجتمع. المحور الأول يا جماعة اللي عندنا في المناقشة هو ما الذي يصنع ذلك الفرق في توجيه الإرادة بالناس إيه اللي بيخلي إرادة الناس مختلفة إيه اللي بيخلي إرادة كل واحد مننا مختلفة عن الآخر يعني اللي يخلي أنا إرادتي مختلفة عن إرادتك إرادة الشخص الذي يسعى إلى الإصلاح خلاف إرادة الشخص الذي يسعى الى الافساد طيب إذا, اذا احد عنده مدخلة في هذا المحور فلتفضل ياخذ المايك اذا احد عنده مدخلة في, في هذا في المحور الاول يتفضل في المايك الاخوات يمكنهم من منهم كتابة الكتابة او المشاركة كتابيا هل الدكتور غانم السعيد شرفنا ب مدخلة عن المحور الأول ما الذي يصنع ذلك الفرق في توجيه الإراضة بين الناس طيب ها عندك مدخلة يا دكتور أنا ها ها أدير فقط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد إن صناعة الإراضة في الإنسان لها عوامل متعددة هذه العوامل تبدأ من من من النشأة من التربية الأسرة الصغيرة طبعا لها دور كبير الأب والأم البيئة ال ال العامة البيئة الخاصة على في نطاق الأسرة ثم البيئة العامة في نطاق المنطقة أو يعني نطاق الشارع أو البيئة هذه ثم طبعا التربية أصلا ونوعية التربية مثلا هذه أمور كلها مهمة جدا في تحديد إرادة الإنسان هي التي تحدد ارادته تحدد هدفه، تحدد غيته أمور تنشأ مع المرء من بداية حياة من بداية نشأته إلى أن يحدد أمام الهدف هنا تكتمل أمام الرؤية ودخل وتتكت... وتت... كان سريع فارجو يعني أن تكون لهذه الكلمة شأنها وضعها ان شاء الله. أزاك الله خيرا دكتور بارك الله فيكم تحدث الدكتور غانم السعيد عن دور التربية في صنع إرادة الناس طيب هل يوجد أحد عنده مدخلة أخرى حول ما الذي يصنع الفرق في توجيه الإرادة بين الناس هل أحد عنده مدخلة أخرى طيب حد عنده مدخلة اخرى عندك مدخلة دكتور طيب ايضا جماعة من اي من الاشياء التي يعني تصنع الفروق او الفرق في توجيه الاراده بين الناس هي القيم القيم طيب ممكن شخص يسالني يقول لي ما هي القيم هذه القيم عند الواحد منا هي ايه هي عن المعاني اللي التي نريد الحصول عليها من وراء اي شيء نفعله يعني ايه يعني القيم هي التي تحركنا المعاني اللي داخلنا هي التي تحركنا اذا كان القيم اللي عندي وهي مبنية ايضا على على إيه؟ على كلام الدكتور يعني اذا كانت القيم التي غرست في داخلي من من الاساس هي هي قيم طيبة فهذه القيم هي التي تحركني هي الدافع الاساسي لأي انسان في فعل اي شيء يعني اي انسان يريد فعل اي شيء هو في الحقيقة لا يريد فعل شيء بعينه ولكن هو يريد تحقيق القيم التي داخل القيم التي تربى عليها او المعاني اللي داخله طيب محورنا الاول محور محورنا الثاني يا جماعة محورنا الثاني في الموضوع هو الاول قبل ان ننتهي من المحور الاول هل احد عنده الاخت البربره الحمراء تقول ان القيم لها اهداف ولها طموح تساهم في تفعيل الاراده لدى الانسان نعم بارك الله فيك القيم لها اهداف ولها طموح تساهم في تفعيل الاراده لدى الانسان الأخت البربلة الحمارة تقول سوف تكون الإرادة لديه ضعيفة إلى حد ما في مواجهة المشاكل الكبرى. نعم موضوعنا أو مناقشتنا اليوم حول أنت وإرادتك وتكلمنا عن أن الإنسان لديه إرادة وتختلف من تختلف في توجيهها من شخص لآخر. فمن الناس من يوجه إرادته في في الدراسة مثلاً، من الناس من يوجه إرادته في العمل، من الناس من يوجه إرادته في اللعب أو النوم أو الفساد، وهناك من الناس من يوجه إرادته في فعل الخير، وهناك من الناس من يوجه إرادته في فعل الخير وفعل الشر على السواء، يعني مزبزب. ما بين هذا وذاك. وتكلمنا عن في محورنا الأول عن ما الذي يصنع الفروق في توجيه الإرادة بين الناس. وذكر الدكتور غانم السعيد بارك الله فيه أن العامل الاساسي الذي يصنع الفروق في توجيه الإرادة بين الناس وقال هو التربية أو قال التربية. على ما اتذكر وانا اضفت ان قلت اني القيم التي زرعت عند الواحد منا هي, هي التي تصنع ذلك الفرق في توجيه الاراضة بين الشخص والاخر فمثلا لو قلنا ما الذي يحقق لك العمل يعني ايه يعني مثلا لو قلنا ما الذي يحقق لك الزواج؟ سؤال مثلا للمتزوجون. ما الذي يحقق لك الزواج؟ ها ما الذي يحقق لك الدراسة؟ مثلا ما الذي يحقق لك علاق... علاقتك بأصدقائك؟ ما الذي يحقق لك تواجدك على الانترنت ها دي أسئلة. يا ترى الإجابة عليها؟ ها على ذيل هي عبارة عن إيه؟ عن القيم اللي دخلها. يعني على حسب القيم اللي داخلك هي التي ستساعدك على الاجابه على كل عمل تسعى الى, الى, الى, الى, الى, الى تحقيق يعني شخص مثلا لو سألنا ما الذي يحقق لك العمل او الدراسة ممكن اجابته تكون والله انا بدرس وخلاص عشان اهلي هم عايزيني ادرس تمام واحد ما الذي يحقق لك الزواج؟ قال انا اتزوجت علشان خاطر خلاص استاذ ما تزوج زي بقية الناس يعني ما فيش قيم سفتة يتحرك من خلالها الشخص تمام؟ طيب ايه برضو ايضا يا جماعة اختلاف القيم تختلف من شخص الاخر يعني ممكن شخص يكون عنده قيم فعلا لكن القيم مختلفة ومتدرجة مثلا لو احنا بصينا مثلا او نظرنا الى شاب واحد عرض عليه السجارة قال له مثلا تفضل هذه السجارة او دخل مثلا يا ترى ايه القيم التي يحققها من وراء موافقته على التدخين ها من يعطيني كده المثال او إجابة؟ ها من يعطيني اجابة يا جماعة لو شخص مثلا شاب شخص صديقه عرض عليه السجارة مثلا وهو لم يدخن وبعدين وافق يا ترى ما الذي دفع هذا الشخص الى الموافقة على هذه السجارة حتى يدخنها يا <تصفيق> ترى بس السؤال ممكن شخص يكون من اخلاقه عالية وعنده احيانا تكون لدي قيم خاطئة تشعر ان تدخين في شكل من اشكال الرجول مم. نعم هو جواب فعلا سديد دكتور لو لو عندك مدخل على اللاقة تخذ اللاقة على طول بدل الكتابة يعني أسرع, اسرع من الكتابة دكتور لو تأخذ المايك وتكون جوابك مسجل لو, لو تأخذ المايك تتكلم عند هذه النقطة لو عندك مثلا مدخلة يا دكتور تأخذ المايك على طول تركة أخذ المايك كما أخذتها في المرة السابقة ملف ثم تحدث مستمر نعم بارك الله فيك الحقيقة للإجابة على مثل هذا السؤال لو أن شابا عرضت عليه سيجارة من زميله أو من صديقه هو في هذا السن مداعي أو, الـ أو الـ الإرادة التي تدفعه إلى أن يدخن في هذا السن تكون من نوع إثبات الذات إثبات الدور الشباب يعتبر في هذا السن ان انما يدخن إنه فيها في نفس اللحظة وشكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله خيرا دكتور بارك الله فيك يعني الشخص مثلا يعني احنا اعطينا مثال يا يعني الانسان لما يتعرض لموقف معين كيف تعمل ارادته مثلا شخص شاب اصدقائه عرضوا عليه السيجاره عشان يدخن فهو نظر الى القيم التي داخله فوجد ايه فوجد قيم تخبره انه لا بد ان يرضي اصدقائه ووجد قيم اخرى تقول له في انك تدخن فهو لما نظر إلى القيم التي داخله ووجدها توافق المعروض عليه فوافق طيب وإذا رفض هذا الشاب وإذا رفض هذا الشاب يا جماعة يا ترى الشاب الذي عرضت عليه سجارة ورفض ما الذي دعاه إلى الرفض ما الذي دعاه إلى الرفض هنا إحنا وجدنا ال, ال, ال, ال إيه إيه وجدنا الاسباب التي دعته الى القبول طيب اذا رفض ده ده احنا بدي مثال صغير فقط طب اذا رفض ان يعطي احد هذه السجارة ماذا ما السبب الذي دفعه الى عدم قبول هذه السجارة يعني احنا اخدنا مثال على القبول طب مثال على الرفض إيه السبب اللي إيه لو لو هذا الشاب نرجو من الزميل الاخوات المشاركه على على الايه على التكست يكتبوا اكتبوا كلامكم على التكست كل الناس تشارك بنقول لو شخص احنا زي ما ذكر الدكتور غانم وذكرت الاخت البربولة وقالوا هو ايه بسبب انه عايز يثبت رجولته قبل قبل الايه السيجاره طيب لو رفض ايه بيكون السبب براء الرفض <تصفيق> ايه السبب اللي يكون وراء الرفض يا جماعة هي نفس الكلام برضو القيم التي داخله القيم التي داخله مثلا هو نظر الى الصحة يعني قيم غرست في داخله ان التفخين مضر بالصحة ايضا هو مثلا ممكن يقول يريد ان يكون عنده استقرار مالي فهو لو دخن فممكن يسبب له مثلا عدم استقرار مالي عنده ايضا عايز عنده يريد تحقيق ذاته تمام يبقى نفس الشخص الان عنده بعض القيم تدفعه لفعل بعض الامور الخاطئة وكلنا كده ممكن شخص يكون عنده بعض القيم تدفع إلى, الى الى الاقدام على اعمال خاطئة وعنده بعض, ال... بع... وعنده بعض القيم تدفع لرفض الاعمال الخاطئة تمام يا جماعة بس يا ترى الغلبة والقرار النهائي بيكون لمن الغلبة والقرار النهائي يا ترى بيكون لمن لديه أمه واب غير مدخل لديهم قيم قوية طيب مين اللي يكسب في الآخر مين اللي يكسب في الآخر يا جماعة عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته كل الناس كده تشارتنا لديه أمه واب لشخص ذاته آه. لمن الغلبة للشخص ذاته وانت الأم محمزة تقول الغلبة والانتصار بكل الشخص ذاته لا ده الغلبة والقرار النهائي ها بيكون على حسب ترتيب القيم عند الشخص يعني مثلا لو كانت القيم عند شخص معين هي ارضاء الاصدقاء او الرجولة او الصحة او الاستقرار المالي مثلا مثلا لو عنده لو عنده ترتيب القيم كده واحد 2 3 4 1 ارضاء اصدقائي 2 اثبت لاصدقائي ان انا مثلا رجل او ثلاثة حب التجربة مثلا دي عنده قيم وكده اللي بداخله لو هي اعلى لو تصنفها في الاعلى يبقى هو القيم التي بداخله هتدفعه الى الموافقه على فعل العمل الخاطئ ولو القيم ها لو القيم الاخرى مثل قيمة الصحة التي يعني مثلا المحافظة على الصحة او الاستقرار المالي المحافظة على المال مثلا او ارضاء الله عز وجل تمام لو عنده لو عنده اهم من القيم الاخرى اللي هي الرجوله او ارضاء الاصدقاء او او ارضاء النفس ها هي اللي هتتحكم في فعل الانسان يبقى يبقى احنا كده نقدر نستخلص من المساله ديت ان اللي بيتحكم في ارادتنا ها اللي بيتحكم في افعالنا في ارادتنا احنا هو القيم اللي مزروعه في داخلنا تمام لذلك احنا بنجد في الغرب شخص ممكن يروح يقتل شخص كده ما يعرفوش بس يروح يقتله يعني انا من ايام شاهدت على على المجد الوثائقيه فيلم وثائقي عن الجريمة عن الجريمة ففريق تحقيق أمريكي بيحقق مع شخص قتل أشخاص ولما حققوا معاه قال أنا لا أدري لماذا قتلتم ولكن انا كنت غاضب في هذا, في هذا اليوم فخرجت فوجدت شخص دخلت عليه وقتلت فسبحان الله يعني ليه قتلوا على ان القيم التي داخله قيم غير صحيحة تدفعه الى فعل الشر قيم غير صحيحة او قيم خاطئة في البداية وهناك قيم اخرى جيدة لكن هو وعليكم السلامة لكن هو ترتيب القيم مختلف عنده يعني اغضاء فات هو غضب فيريد ان يدفع غضبه فقام بقتل شخص قام بقتل شخص طيب انتم معانا الاخت ببرله الحمراء تقول ان الاثقاء له تاثير قوي في حيات الشخص طب ايه رأيك يا دكتور في المسألة ديت هل يثار الاصدقاء فعلا بيأثروا في في في اراده الشخص هل ممكن الاصدقاء فعلا يا ياثروا في اراده الشخص يا اخ علي تريد انك تتحدث على المايك ولا حاجه طيب تفضل دكتور بارك الله فيك السلام عليكم طبعا بلا شك ان الاصدقاء لهم تاثير خطير على الـ على الـ على الشخص وعلى يعني حياه الشخص في مجملها وهذا واضح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذه النقطة ووضح هذا المعنى حينما يقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني ومعنى الدين هنا على مذهبي وعلى فكري وعلى أخلاقي وعلى قيامي فلينظر أحدكم من يخالل واخترة الصداقة الصداقة أمر خطير جدا ولذلك هي أمر مؤثر وشيء فعال في حياة الشخصية بين الأصدقاء ففعلا أتفق مع الأخت التي ذكرت أن دور الأصدقاء في حياة الشخص وفي إرادة الشخص حد كثير من إرادة الشخص ممكن الشخص تكون عنده إرادة في الداخل ولكن رغبة منه في إرضاء الأصدقاء يتنازل عن هذه الإرادة في داخله ويرضي الأصدقاء ففعلا أؤكد على كلامها ودور وال... وأؤكد على أن الصداقة لها تأثيرها و. ولها أساسها في تحديد الإرادة في كثير من الأمور وشكرا نعم جزاك الله خيرا دكتور برك الله فيك فعلا فدك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وعليكم السلام وحط الله المرء على دين, على دين خليل خليله فلينظر أحدكم من يخالل لكن آه أيضا ربما احيانا يعني لا ادري هل توافقوني ام لا احيانا يكون الشخص اصدقاءه سيئون لكنه لا يقدم على فعل الـ على فعل الخطأ مثلهم احيانا يكون شخص عنده اصدقاء مثلا يفعلون المعاصي وهو لا يفعلها مع ان مع انه لا يا اخي لم يبدا لم يبدأ مع ان هذا الشخص يخالط هؤلاء الاصدقاء طب ليه ليه ممكن يكون شخص فعلا اصدقاؤه غير صالحون لكنه لا يفعل مثلهم ها ده اللي احنا عايزين نوصله في في في مناقشتنا اليوم ليه ممكن يكون شخص فعلا ها انا رديت عليك يا اخي اهاب وقلت لك لم يبدأ وسيقول ليه مكتب خاص ان شاء الله بس لك النصب عليك يا جماعة مسألة مسألة خطيرة فعلا لابد ان ان كل واحد فينا ينظر في ترتيب القيم اللي عنده يا ترى ترتيب القيم عندك ايه بالسط يعني انت ترتيب قيمك ايه في حياتك يا ترى ايه اول حاجة في القيم عندك ارضاء الله ولا ارضاء نفسك ولا ارضاء إيه ولا إيه ارضاء ذاتك او انك انت يعني بتبحث عن استعادة باي طريقة ولا, ولا انت ماشي ازاي ولا ترتيب قيمك ماشي ازاي يعني مسألة اي فعل انت بتفعله مبني على القيم اللي داخلة يعني لو انت فعلت قيم شيء غلط ها لو انت فعلت شيء غلط فابحث عن القيم اللي دفعتك لفعل هذا الشيء الخاطئ انت المفقين في الكلام ولا الكلام مش مزبوط يعني انا اقول ان اللي بيحركنا اللي بيحرك الذي يحرك كل واحد مننا هو القيم التي داخله فينبغي ان كل شخص فينا ينظر الى ترتيب القيم داخله تفضل الدكتور السلام عليكم هو يعني قبل ان نذكر الاختلاف معك شيخ محمد او الاتفاق هو يعني في سؤال يطرح نفسه هل هل القيم ممكن أن تتغير يعني هل القيم أمر ثابت ح خانتها في نفس الإنسان لا تتغير لا سؤال ده السؤال الثاني هل القيم ترتيبات القيم أو أولويات القيم بتتغير مع مرور الوقت ومع مرور الزمن هذا هو ال الذي يجعلنا نتفق معك أو نختلف أنا من وجهة نظري أن القيم بتتغير وتختلف ومما يغير هذه القيم وهذه الخطورة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينبهنا على خطر الصداقه والصديق ويقولنا فلينظر احدكم من يخالل معنى ذلك ان للصديق خطورة في تغيير القيم تغيير الاخلاقيات تغيير المثل يعني ممكن لسان يكون زرعت في نفسه قيم واخلاقيات معينه ومع مرور الوقت ومع مرور الزمن ومع مصاحبة رفقة سوء أو رفقة خير ممكن تتغير لدي القيم ويقولون في المثل خلائق السفهاء بتعدي يعني أن خلائق السفهاء بتعدي الاخيار والأخلاق السفهاء دائما هي أكثر زيوعا وأكثر انتشارا وأكثر يعني تمكنا من النفس ولذلك ربنا يقول في القرآن الكريم ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولم يقل ولا تتبع الشيطان تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان فالقيم طالما في نظر ان القيم تتغير وترتيب القيم يتغير عند الانسان يبقى حين هذا أمر يعني لابد أن نختلف معك في ان الانسان يكون مثلا كويس واخلاقياته كويسة وبعدين ممكن يتغير موقف له نتيجه لصداقه او نتيجه لمعرفه لناس يعني هذه الأخلاق وصلت اليه او هذه او اتاثر باخلاقهم طبعا انا من هذه الزاويه انا اختنفس معك في هذا الامر وشكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زيك الله خيرا بارك الله فيك يا دكتور هو فعلا القيم تتغير لكن يعني انا في في في وجهه نظري ان مثلا إذا إذا, اذا اذا اذا هناك شخص تربى او قيمه اعطت له او تجرع هذه القيم من الصغر ربما لا يستطيع هو نفسه ان يتخلص منها يعني على سبيل المثال اب عود اولاده على الصدق عودهم على الصدق فاصبح الصدق عندهم سجية يعني اصبح الصدق عندهم عادة فهم اذا حاولوا ان لا يستطيعون ليه لأنهم هذا القيم الصدق زرعت عندهم من من من من أول بذرتها يعني دوجت نظري لكن ممكن فعلا هناك مؤثرات تغير في القيم على حسب على حسب اللي على حسب قوة قوة زرع القيمة في الأصل يعني إذا كانت القيم لم تزرع زرعا جيدا في البداية ساعتها أو عند إذن تتغير هذه القيم تبعا لما يحل عليها من الظروف طيب تقول الاخت البنّه الحمراء مع الأسف أحيانا كثيرة يقع الإنسان ضحية لتغير مبادئه لكن من باب أولى أن يعود لمبادئه الصحيحة وهذا ما نسميه التوبة واستخدام العكر وشيء جميل رائع هو, هو لكن أظن أن المبادئ يعني يعلق عليها الطراب لا نقول تغيرت لكن نقول عليها الطراب تمام يعني شخص مثلا هو, هو تربى تربية صحيحة ثم سافر مثلا الى الغرب فهناك تعرض الى, الى الفتن وتعرض الى اشياء كثيرة فعلاه على, على هذه القيم التي عنده عليها التراب او كما نقول عليها الغفلة فلما عليها الغفلة يعني اختفت القيم عنده لبعض الوقت لكن إذا أتاه أو جاءه من يعني يقوم بإيقاظ من هذه الغفلة ويقوم بنفض هذا التراب الذي علق على قيمه يعود كما كان لأن البيضة أو الأصل موجود في الأصل هو موضوع يعني حد عنده مدخلة أخرى الأخ علي علي عندك بدخله في حول موضوع دور القيم في توجيه إرادة الشخص في توجيه إرادة الشخص حد عنده جماعة هو أنا وجهة نظري وربما تخالف ناس كتير ان ان, إن ترتيب القيم عند كل واحد مننا هي اللي تتحكم في في أفعاله يعني اذا كانت القيم عندنا القيم والمبادئ عندنا لها ترتبات معينة فهي اللي بتتحكم في أفعلنا يعني افعلنا بتنضفق او بتحدث نتيجة لترتيب هذه القيم عندنا ده, ده, ده وجه نظري لذلك انا بنصح اذا كنت فهمتم هذه الطريقة في او فهمتم ان القيم لها دور اساسي في في في افعالنا ولا بد من الان ان احنا كل واحد مننا يعمل ترتيب للقيم ينظر الى نفسه ها اكثر فيقوم بعملية ترتيب للقيم التي داخله ويحدد ما هي القيم التي لو ارتفعت مرتب لو ارتفع ترتبها حياتنا هتتحسن تمام تمام يا جماعة وضحت المسألة ديت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وضحت المسألة ديت ولا اختلفت يعني كل واحد في مننا ينظر الى يا ترى انا عندي ايه قيم عندي لو انا خليتها في المرتبة رقم واحد حياتها تتغير للأحسن وايه القيم اللي أنا فعلا بقع فيها يعني شخص ممكن يفعل معصية يفعل معصية معينة مجاملة مجاملة للأصدقاء أو تحرج يعني هو في مجلس فيه معصية فتحرش أن يعني يزول عن هذه المعصية فوقع فيها يا ترى إيه اللي, اللي بيدفعه لهذا الأمر ننظر بقى إحنا إيه اللي, إيه اللي دخلنا من القيم رقم واحد إيه رقم اثنين رقم ثلاثة يعني هل أنا كتير بجامل إن الناس على حساب على حساب القيم ترتيب القيم اللي عندي يعني في ناس عندها مثلا إيه خلاص اه ارضاء الله دي اول حاجة إذا, اذا انا هعمل حاجة بعملها لله دي اول حاجة والله بقى في مشكلة حصلت ما فيش مشكلة ما موقف طب الاخ اهاب تفضل لو عايز المايك تفضل السلام عليكم اخا بش عارف خرج طيب احنا معذرة اذا كنا يعني اطلنا عليكم اليوم بإذن الله عز وجل يعني دكتور لي بس سؤال هو حضرتك دكتور غانم هل متخصص في في دكتور انت معنا طيب تفضل السلام عليكم انا متخصص استاذ مساعد في الأدب والنقد في كلية اللغة العربية جامعه الازهر بالقاهرة ولي عدد من المؤلفات بعضها منشور على الصفحة وبعضها غير منشور اول المؤلفات الشيخ عبدالله الشبراوي شعريت الشيخ عبدالله الشبراوي في ميزان النقد آه شخصية آه القضايا الفكرية والخصائص الفنية في خماسيات صان الدين وده شاعر من شعراء المعاصرين شبراء ده من شعراء القرن الحادي عشر الهجري ايضا وحي الحرف والحركة في الصورة الادبيه في دراسات القدامى والمحدثين ايضا الغربة والحنين ميشار بن عني ايضا الامير الشعير واللادى بنت اعطاها حقها واعطاها قدرها وان القرآن احترم رغبتها وقدرها كأخت وكأم وكزوجة وكل وعطاها وك وتكلم عنها وهي ملكة تحكم وتحدث عنها وهي حتى في, في حالة الرغبة في الرزيلة لم تحدث عن عقلها وعن ذاتها